ان من شيء ان انتم ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ طَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وليمسنكم, وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ أَالُ طَائِرِكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ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 قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين